اللهم اجعلنا ممن رغب فيك فنفعتها ودعاك فأجبتها وتوكل عليك فكفيتها واستنصرك فنصرته واستجار بك فأجرتها واستغفرك فغفرتها اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع اللهم إنا نعوذ بك من دعوة لا تسمع